Bismillahirrahmanirrahim Qasim Mim Tilka ayatul kitabil mubin لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية فضلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اطْلُبِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ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 Kata Fir'aun, "Wahai Rabb al-'alamin! Kata Rabb al-samaوات wal-arḍ, "Wahai Rabb al-samaوات wal-arḍ, "Wahai Rabb al-samaوات wal-arḍ, "Wahai Rabb al-samaوات wal-arḍ, لربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون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 قال أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ قَالَ فَأَتِبْهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْصَادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر علي. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لا أجر إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما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 وَمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطْعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حاشرين إنها شيء رزمه قليلون وانهم لنا لغائظون واننا لجميع حاذرون فاخرجناهم من جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَآرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ Faatbagohum mushrikin. Falam mata rawa al Jam'ani. Kala as-sahab Musa inna lamudrukun. Kala kallain. Inna magi Rabb فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أن اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الآخرين. وأن Jinah Musa, dan memangahu ajma'in, lalu azraqun yang lain. In fi dzalik laa ayat, dan yang وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ Kata mereka, "Kami menyembah makhluk, dan kami menjadi maksiat bagi mereka." Kata mereka, "Apakah mereka mendengar kamu ketika kamu كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لين Allah Rabb al-'alamin, al-Ladhi khalqani, fahu yahdini, wal-Ladhi huwa yutaimuni, wasaqin, wa ida marzut, fahu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 waj'al li lisan sadaqan fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im waghfir li abi innahu kana Taklah tuhxini, yu ma yubathun, yu ma la ya fagmalun, walabun, illa man at Allah biqulbin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 Katakanlah: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah berada di atas segala sesuatu. Sesungguhnya Dia وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم kalau an lana keretan, fana kau n min al mu'minin. Innafi zailik la ayat, wma kana akthar hum mu'minin. Wainn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 كذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون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 وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وعيون. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ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 Wazurou'ın, wanaklu'ın, tulgah hazim, watenhitun min aljibāl būyūt farīhin. Fattakulillāh wa atīyūn, wa la Amar al-Musrifin, al-Ladin yufsidun fi al-Ard walayuslihun. Qalun, Inna ma ant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 ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوطن المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما 119. وإذلكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين 110. أتأتون الذكران من العالمين 111. وتذرون ما خلق لكم رب بُكُم مِّن أَزْوَاجِكُمْ بَل أَنْتُمْ قَوْمٌ عَاْدٌ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لوط قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون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 ولا تبخثوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقق علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين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 أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم 119. كما كانوا به مؤمنين 110. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين 111. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون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 من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين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 124. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين 125. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون 126. وتوقفون 119. وكل على العزيز الرحيم 110. الذي يراك حين تقوم 111. وتقلبك في الساجدين 112. إنه هو السميع العليم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 تبعهم الغاون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا قال حتى وذكروا الله كثيراً وتقر من بعد ما ظلموا وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامٌ قَلْبٍ يَنْقَلِبُهَا